اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصت وإليك حاتمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخرت لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت